بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو, شباب أو شبابا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 هذه الترجمة في كتابه فضائل القرآن والتي بعنوان باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم أي أن أهل القرآن لما من الله سبحانه وتعالى عليهم به من عناية بالقرآن وحفظ لأوقاتهم تلاوة الله لمعانيه ولما يترتب على ذلك من رفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى كان حقهم التقديم والإكرام كان حقهم التقديم والإكرام فإنهم كما مر معنا في الحديث المتقدم في آخر الترجمة الماضية أهل الله وخاصته لما من الله سبحانه وتعالى من عناية عظيمة بالقرآن علما وعملا فمن كان كذلك حقه التقديم والتكريم وان يعرف قدره وان تعرف مكانته فان اكراما من كان كذلك من اجلال الله وتعظيمه من اجلال الله وتعظيمه كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى بل إنه يقال في هذا المقام كيف لا يجل ويكرم من أجله الله بالقرآن كيف لا يجل ويكرم من أجله الله بالقرآن بل أيضا يقال إن لم يجل من كان بهذا الوصف من الذي يجل ومن الذي يكرم فأهل القرآن أناس خصهم الله سبحانه وتعالى وميزهم وشرفهم وأكرمهم بأن كانوا حملة لكتابه تبارك وتعالى وأن كانوا من أهل كتابه جل وعلا علما وعملا فكان حقيق بمن كان هذا شأنه وهذا مقامه أن يكرم وأن يقدم وقد بدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بذكر حال القراء في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال وكان القراء أصحاب مجلس عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا مثل ابن عباس رضي الله عنهما من شباب الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إلا أنه كان له مكانه في مجلس عمر مع كهول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهذه التقدمة هذه التقدمة لأجل ما من الله عليهم به من القرآن حفظا وفهما حفظا وفهما ولهذا ايضا في باب الرأي والاستشارة هم الاجدر من غيرهم والاولى هم الاجدر والاولى من غيرهم بان يستشاروا وان يستفاد من ارائهم من نصائح من توجيهاتهم لانها توجيهات نابعة من صدر عمر بالقرآن والقرآن هو كتاب الهداية إذا كان عنده القرآن علما وفهما فرأيه هو المقدم ورأيه خير من رأي شخص لا حظ لصدره من كلام الله لا حظ لصدره من كلام الله تبارك وتعالى أورد رحمه الله حديث أبي مسعود عقبه بن عمر رضي الله عنه وأرواه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأم يا القوم اقرأهم لكتاب الله يأم يا القوم اقرأهم لكتاب الله اذا قيل اقرأهم في ك... لكتاب الله في زمن الصحابة رضي الله عنهم يختلف عن اقرأهم لكتاب الله في الأزمنة المتأخرة كذا الأزمنة المتأخرة قد عرفنا قريبا فالمنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قراءة القرآن وحفظ القرآن وكانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بما فيها ثم ينتقلوا إلى العشر الأخرى هكذا كانت طريقتهم وهكذا كان نهجهم ولم تكن همة الواحد منهم أن يحفظ دون ان يعي او يفهم او دون ان يعمل هذا لم يكن موجودا عند الصحابة لانهم يدركون ان القرآن كتاب عمل انزل ليعمل به ولا يمكن ان يحظى بالعمل بما في القرآن الا اذا فهم القرآن قد قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبر اياته وليتذكر اولو الالبان فالأقرأ في زمن الصحابة ليس معناه أنه يحفظ القرآن حفظا مجردا بلا فهم بل الأقرأ منهم يعني ذلك أنه صاحب فهم وصاحب سنة ولهذا ينبغي أن يفهم الحديث على بابه وإذا قيل من الذي يقدم الأقرأ لكتاب الله او الأفقى في دين الله او الأفقى في دين الله يقال يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى مع الفقر كما, كما هي الحال في زمن الصحابة رضي الله عنهم أما إذا كان الإنسان يحفظ القرآن إذا كان يحفظ القرآن ولا يفهم معاني القرآن, يحفظ القرآن ولا يفهم معاني القرآن ولا يفقه دين الله سبحانه وتعالى فليس هو الذي يقدم وإنما الذي يقدم هو الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالفقه والبصيرة في دين الله لأن الصلاة ليست مجرد قراءة القرآن الصلاة أحكام والإمام تنتابه أمور تحتاج إلى فقه من سهو أو غير ذلك تحتاج إلى فقه في دين الله فإذا كان الإمام مجرد قارع ولا فقه له في دين الله تبارك وتعالى كيف يتسنى من مثله ان يحقق الصلاة على السنة وان يراعي احكام الصلاة واحكام الامامة وغير ذلك من الامور التي تتعلق بهذا البال فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يأم يا القوم اقرأهم لكتاب الله يأم يا القوم اقرأهم لكتاب الله المراد بالاقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى أي مع الفقه في دين الله كما هي الحال في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا هو الذي يقدم الأقرأ لكتاب الله مع الفقه والفهم لدين الله سبحانه وتعالى لكن إن قدر وجود شخص حافظ للقرآن متقن لحروف القرآن لكن لا يثقى دين الله ولا يعرف الأحكام وأيضا يوجد آخر رجل فقه صاحب علم لكن ليس عنده من الحفظ مثل ما عند الآخر يقدم الفقه والنبي عليه الصلاة والسلام قدم اب أبا بكر رضي الله عنه في الإمامة مع أنه نص عليه الصلاة والسلام أن أبي أقرأهم لكتاب الله أن أبي أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى فإذن يجب أن يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام على بابه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة إذا كانوا متساوين في قدر ما يحفظونه من كلام الله سبحانه وتعالى فأعلموا بالسنة أي أكثرهم فهما ودراية ومعلمة بصيرة بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فإن كانوا في الكراءة سواء فأعلمون بالسنة فإن كانوا في السنة سواء إن كانوا في السنة المستواء فيها واحد يقدم أقدمهم هجرة يقدم أقدمهم هجرة اذا كانوا اشتركوا في الهجرة الى ديار الاسلام من ديار الكفر فينظر الاقدم منهم هجرة فهذا ايضا له منزله وله تقدمه بسبقه لا في الهجرة الى ديار الاسلام قال فاقدموا مجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدموا سنا ان كانوا في الهجرة سوا فاقدموا مسنا ا suppose سنن. هذا في رواية وفي رواية اخرى للحديث سلما والمراد بسلما اي اسلاما وهذا مرتبط بالمعنى الاول الاكبر سنا ان كانوا ولدوا على الاسلام هو اقدم اسلاما اقدم اسلاما فان كانوا في الهجرة سواء يقدم الاكبر سنا او في الراية الاخرى سلما اي اسلاما ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل ولا يأمن الرجل ولا يأمن الرجل في سلطانه المراد بسلطانه اي ملكه اما بيته او مزرعته او مصنعه او معمله او غير ذلك لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه ان اذن له وإلا يكون الأمر لصاحب السلطان صاحب البيت أو صاحب المكان أو, أو نحو ذلك أيضا إمام المسجد الراتب أولى من غيره وإن كان أعلم أو أفقه أو أقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى هو هو الأحق بالإمامة لكن له أن يقدم من هو اولى بالإمامة من إذا حضر إلى مسجده لكن الحق بالإمامة والمتقدم فيها هو الإمام الراتب قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه على تكريمته على فراشه أو المكان المهيئ للجلوس في البيت لا يجلس إلا بإذنه أي بإذن صاحب البيت وأيضا قد يكون في البيت أكثر من مجلس ولا يرغب صاحب البيت أن يكون الجلوس في هذا المكان معين وإنما يرغب أن يكون في المكان الآخر أبعد عن النظر إلى داخل البيت أو غير ذلك من الاعتبارات فلا يجلس إلا بإذنه إذا اشار له إلى مكان معين يجلس فيه فالبيت له والمجلس له فلا يجلس في أي مكان من بيته إلا بإذنه قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه شاهد الحديث للترجمة ما لأهل القرآن من تقدمة على غيرهم ما لأهل القرآن علما وعملا وفقها من تقدمة على غيرهم فبدأ بهم عليه الصلاة والسلام قال أقرأهم لكتاب الله وقد عرفنا أن المراد بالأقرأ لكتاب الله عز وجل ليس من يحفظ حروفه ولا يسهم معانيه او لا يقيم حدوده نعم وللبخاري عن جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد ثم اورد الامان المجدد شيخ الإسلام محمد من عدوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول هذا موضع الشاهد أيهم أكثر أخذا للقرآن أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما إذا قيل هذا أكثر أخذا للقرآن قدمه في اللحظ قدمه في اللحد يعني كان يدفن في القبر الواحد أكثر من شخص فيقدم عليه الصلاة والسلام في اللحظ الأقرأ وهذا فيه شاهد الترجمة أن الأقرأ لكتاب الله والأكثر أخذا لكتاب الله تبارك وتعالى أحق بالتقدمة من غيره نعم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله من إجلال الله ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام السلطان حديث حسن ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وختم به هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من اجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافعن وإكرام ذي السلطان هذا الحديث يتعلق بالشق الثاني من الترجمة لأنه الترجمة لها شقان الأول التقدمة قال باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم فالترجمة لها شقان أو لها جانبان الجانب الأول تقدمت أهل القرآن واستدل لها رحمه الله تعالى بحديثين حديث أبي موسى وحديث جابر حديث أبي مسعود وحديث جابر والجانب الآخر من الترجمة إكرامهم ما جاء في اكرامهم يعني اكرام أهل القرآن واستذل لذلكم بحديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من اجلال الله إن من اجلال الله أي من تعظيم الله سبحانه وتعالى الإجلال التعظيم والتوقير قال الله تعالى ما قدر الله حق قدره قال ما لكم لا ترجون لله وقار أي عظمة وإجلال فإجلال الله سبحانه وتعالى تعظيمه وربنا عز وجل دل جلال والإكرام سبحانه وتعالى فقال إن من إجلال الله إن من إجلال الله إكرام ذي المسلم إكرام ذي المسلم أن تكرم الرجل الذي شابه شعره في الإسلام شاب شعره في الإسلام رجل من أهل الإسلام كبر سنة وشاب شعره اكرام من كان بهذه الصفة هذا من إجلال الله سبحانه وتعال اكرام من كان بهذه الصفة هذا من إجلال الله سبحانه وتعال وهذا المعنى العظيم يدل مع غيره من دلائل كثيرة جدا جاءت في بيان حقوق كبار السن سواء من الأقالب أو الجيران أو غيرهم فكبار السن لهم حق خاص وكبرهم له اعتبار وإذا عرف الناشئة والشباب هذه الحقوق وعاملوهم بالمعاملة اللائقة أدركوا بركة أعني هؤلاء الشباب في حياتهم وادركوا ايضا ثمرة ذلك في لاحق حياتهم بينما اذا ضيعت حقوق الكبار ولم يعبأ بهم ولم تعتبر حقوقهم ولم يعاملوا ب المعاملة اللائقة بهم كان هذا من مجبات صحة الله لانه كما انه من تعظيم الله واجلاله سبحانه وتعالى ان يكرم ذي الشيبة المسلم ايضا من ما يجب أن يتجنب العبن موجبات صخة الله سبحانه وتعالى أن يهين ولياذ بالله ذي الشيبة المسلم فالرجل الذي ضعف بدنه وضعفت قواه وضعف بصره وضعفت بنيته حق الاحترام وحقه التوخير ومثل هؤلاء في مثل هذا السن لا يحتاجون من أقربائهم أو جيرانهم أو نحو ذلك إلا الكلمة الطيبة فقط لا يحتاجون أزيدا من ذلك الكلمة الطيبة والاحترام والتقدير والدنة ونحو ذلك من العبارات التي فيها احترامه وتقديره هذا التقدير لذي الشيبة المسلم هو من إجلال الله سبحانه وتعالى ومن يتعامل هذه المعاملة عليه أن يستحضر هذا الحديث وحديث ثابت أنك عندما تكرم كبير سن إكرامك لكبير السن بالشيبة المسلم هذا من اجلال الله سبحانه وتعالى من اجلال الله سبحانه وتعالى لانك رعيت لمن امرك الله سبحانه وتعالى برعاية حق طاعة لله عز وجل رعيت له حقه فكان ذلك من منك امتثالا وفقا عبودية وخضوعا لله سبحانه وتعالى فيما دعاك إليه وأمرك به فإكرام ذي الشيبة المسلم من اجلال الله تبارك وتعالى إذا نظرت إلى واقع بعض الشباب السفيه بعض الشباب السفية تجده لا يرعى حتى لمن كان من قرابته من كبار السن حقهم بل تراثين من يسئ لهم ويتصرف معهم تصرفات لا تليق اطلاقا وهذا كله من السفة وقلة الأدب وقلة الحياء وقلة الديانة وإلا لو كان الشخص على قدر من الديانة والتعظيم لله سبحانه وتعالى لا رعى لمثل هؤلاء الكبار حقهم وعرف لهم مكانتهم بلغ الأمر مبلغا أشد من ذلك وأسوأ بسبب رقة الدين وقلة الحياة وضعف الإيمان بلغ الحد في بعض الأبناء في بعض الأبناء مع والده كبير السن يريد أن يتخلص منه بأي طريقة وبعضهم يلقي والده كبير السن في دار للعجزة وبعضهم والله ثم والله ثم والله تمر عليه السنوات ولا يزوره حتى زيارة يكون والده في دار للعجزة وتمر السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس ولا يزوره مجرد زيارة وقد رأينا بعضا في بعض دور العجزة أمنيته فقط أن يزور أبنائه وأن تقر عينه بأن يراهم فقط يسلم عليه مجرد السلام فأين هؤلاء من حقائق الدين أين هؤلاء من آداب الإسلام أين هؤلاء من أخلاق الدين الفاضلة العظيمة التي تكمل للإنسان وترفع من شأنه وتعلي من مقامه كبير السن في الإسلام محترم كبير السن في الإسلام محترم له حرمة له مكانة له حق له اعتبار له قدر لا يكلم إلا بالأدب ولا يعامل إلا بالأدب ولا يتحدث معه إلا بالأدب ويعرف له حقه عندما يتحدث معه يتحدث معه ويراعى هذا هذا العمر 80 سنة 70 سنة من أنت وعمرك 15 سنة أو 20 سنة عندما تتكلم مع شخص ثمانين سنة او تسعين سنة له حق في الاحترام في التقدير في التوقير في لطف المعاملة لطف الخطاب تقول له يا والدي ولو كان ليس من اقربائك احترام الله او تقل له يا عم احترام الله او يا خال وجاء في السنة ما يدل على ذلك جاء في السنة ما يدل على ذلك فالشاهد ان هذا امر معتبر نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا لما دخل مكة فاتحا ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده أبي قحافة وكان وقتها لم يسلم لم يسلم ذهب إليه وجاء به يقوده وقد شاب شعره كله كأنه ثغامة لحيته وشعر رأسه شاب كله بيض كأنه ثغامة فجاء به يقوده إلى النبي غير مسلم وجاء به يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لماذا لماذا جعلت هذا الشيخ هذا الشيخ يأتينا ألا أخبرتني أنا الذي آتي لماذا جعلت هذا الشيخ ولم يسلم بعد لم يسلم بعد وأن يصلى الله عليه وسلم يقول لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا. ألا أخبرتني أنا الذي آتي كبير السن لما يسمع هذا الخطاب والذي يخاطب بهذا الخطاب رجل دخل مكة فاتحا له قوة له مكانة ويسمع هذا الخطاب لماذا جعلت هذا الشيء يأتينا ألا أخبرتني أنا الذي آتي هذه الكلمة تضعف تضعف كثير من النفوس أن تقولها مع كبار سن من العباد الصالحين تضعف كثير من نفوس أن تقولها مع كبار سن من العباد الصالحين تجده يأتي مثلا إلى شاب في مكان معين أو كذا لا يستطيع أن يقول لماذا أنت الذي تأتين أنت الأحق أن أتيك أنت والدنا أنت كذا ما يقول مثل هذا كان على وجه الاحترام والتقدير على وجه إدخال الأنس على وجه فتح القلب تحبيب النفس تودد ولهذا عليه الصلاة والسلام لما قال هذه الكلمة لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا ألا أخبرتني أنا الذي آتي كم تعمل عمل هذه الكلمة في القلب وكم يكون لها من الأثر بالنفس ثم قال عليه الصلاة والسلام تشهد لا إله إلا الله واني رسول الله قال اشهد الليلة وانك رسول الله واسلم رضي الله عنه وارضاه فالشاهد ان كبير السن لابد, لابد من مراعاة هذا المعنى كما في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام قال ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم قال وحامل القرآن اي وإكرام حامل القرآن وإكرام حامل القرآن غير الغالثي والجافع عنه. غير الغالثي والجافع عنه. إكرام حامل القرآن حامل القرآن أي الذي يحمل القرآن في صدره حامل القرآن أي الذي يحمل القرآن في صدره ثم بل الحديث أن من يحملون القرآن في صدورهم على ثلاثة أقسام والحديث واضح في الدلالة على ذلك من يحملون القرآن في صدورهم على ثلاثة أقسام قال حامل القرآن, حامل القرآن غير الغالث فيه ولا الجافع إذن الذين يحملون القرآن في صدورهم أقسام ثلاثة قسم يحمل القرآن في صدره وهو غالي فيه. وقسم يحمل القرآن في صدره وهو جاث عنه وقسم يحمل القرآن في صدره وهو يعمل بالقرآن يعمل بالقرآن لا غلو ولا جثاء وإنما توسط معددان فالذين يحملون القرآن في صدورهم أقسم ثلاثة القسم الأول الغالي فيه وأوضح مثال على ذلك الخوارج أوضح مثال على ذلك الخوارج وقد قال عليه الصلاة والسلام لما ذنب الخوارج قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وقراءتكم مع قراءتهم فكانوا يقرؤون القرآن ويجلسون جلسات طوال لقراءة القرآن الكريم ويحفظون القرآن حفظا متقنا ابن الرحمن ابن ملجم الذي قتل علي بن ابي طالب ورأس من رؤوس الخوالد كان يحفظ القرآن كان يحفظ القرآن لكنه غالي فيه لكنه غالي فيه فمن من يحفظ القرآن ينحى منحى الغلو ولهذا تراه يأخذ آيات الوعيد ويعملها وأما آيات الرجاء والوعد والثواب يهملها تراه يقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله تراه يقرأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغيرها من النصوص ولكنه يفهمها فهما غاليا في غلو في جنوح في بعد عن الحق والهدى والصواب ولهذا يترتب على هذا الغلو ممن كان ينحى هذا المنحة المنحة فساد عظيم جدا وجناية على نفسه وعلى الآخرين قال عليه الصلاة والسلام تحفرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمجية أهل قراءة أهل قراءة مطولة القرآن وأهل الحفظ وأهل صلاة وعبادة وقيام ليل وغير ذلك لكنهم أهل غلو في دين الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام غير الغالفين غير الغالي فيه مما يدل ان هذا المعنى اللطيف الذي يذكر في الحديث لا يكون الغالي فيه اهلا له وان كان في صدره القرآن وان كان يحفظ القرآن اذا كان من اهل الغلو في دين الله تبارك وتعالى لأن غلوه, لان غلوه جنوحه اذهب مكانته وخدره وكرامته وفضله بهذا الغلو الذي وقع فيه هذا قسم القسم الثاني القسم الثاني يحفظ القرآن ولكنه جافي يحفظ القرآن ولكنه جافي قال الجافي عنه فيكون جافي عن القرآن والجفاء بترك العمل بالقرآن وترك الاعتمار باوامر القرآن وترك الانتهاء بنواهي القرآن الآن يوجد من يحفظ القرآن حفظا متقنا ولا يقوم لصلاة الفجر ولا يقوم لصلاة الفجر وهي من آكد فرائض الدين والله جل وعلا يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسهودا دعك من قيام الليل دعك من قيام الليل عليه السلام لكن صلاة الفجر الفريضة تجد يحفظ القرآن وينام عنه صلاة الفجر لا يقوم للصلاة الفجر هذا جافي عن القرآن يحفظ القرآن لكنه جافي كان في القرآن من أمر بإقامة الصلاة كم في القرآن من أمر بإقامة الصلاة وتوعد على تضيعها كم في القرآن من ذلك يقرب من الخمسين آية أو خمسين مواضعين في القرآن ويحفظها في صدره وينام عن الصلاة أو يتكاسل عن الصلاة ويتهاون في الصلاة هذا جافي عن القرآن هذا جافي عن القرآن قل مثل ذلك في واجبات الدين الأخرى التي يفرط فيها ويضيع ويهملها قل أيضا مثل ذلك في باب المحرمات تجد يحفظ القرآن لكنه يغشى محرمات وكبائر وعضاء من الذنوب يرتكبها فواحس وآثام غير ذلك يرتكبها هذا جافع على القرآن أينه من الآيات الكثيرة التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ثم يذكر إما أمر أو نهي قد قال ابن أباس وابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه فإذا قسم من من يحفظون القرآن جافي عن القرآن جافي عن القرآن أي فيه جفة جافي عنه أي فيه جفة لا يعمل بالقرآن ولا يأتمر بأوامر القرآن ولا ينتهي عن, عن نواهي القرآن فهذا جافي وبهذا الجفة أسقط مكانة نفسه ومنزلته من الاحترام والتقدير أسقط مكانته لم يصبح من أهل القرآن فهذا القسم الثاني القسم الثالث وسط بين هؤلاء لا غلو ولا جفا ليس أهل غلو وليس أهل جفا وإنما أهل توسط واعتدال أهل القرآن يحملونه في صدورهم ويفقهون معانيه ويعملون بما فيه ويعملون بما فيه يعتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن اذكر في هذا المقام قصة من الجميل ذكرها في هذا الموضوع لشاب درسته في المرحلة الثانية من المتوسط قبل اكثر من 25 سنة في المرحلة الثانية من المتوسط وكان يحفظ القرآن وكان يحفظ القرآن في السنة الثانية المتوسط فجاءني مرة بأوراق كثيرة مغلفة تزيد على 300 صفحة مكتوب عليها الأوامر والنواهي في القرآن وعطاني وقال أود أن تنظر في هذه الأوراق قلت من كتبها قال أنا قتله يا ابني الآن ليس وقت تأليف الآن وقت طلب تحصيل تأليف فيما بعد قال لا أنا لا أؤلف أنا أحفظ القرآن والله عز وجل يأمرني بأوامر وينهاني عن نواهي فجمعتها حتى أعرف ما أمرني الله به فأعمله فأعمل به وأنتهي وأقف على ما نهاني الله عنه وأنتهي عنه فأكبرته ونظر في أوراقه وإذا يجمع الأوامر الصلاة الزكاة الحج البر الصلة الصدق كل أمر يجمع تحته أدلة وينقل كلام بن كثير وكلام بن سعدي تحت كل موضع في تفسير الآية ثم انتقل للنواهي الشرك الزنا القتل الكذب إلى آخرة كل شيء يمر عليه فيه ثم يجمع كلام الفسرين ومراده بذلك أن يعرف ما امر الله به ليفعله ويعرف ما ناهى الله عنه لينتهي عنه وهذه حقيقة التقوى تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله والذين فازوا بهذا المقام العلي وتحقيق هذه المكانة الصحابة ومن سلك مسلكهم في العناية بالقرآن ولهذا ينبغي على كل مسلم أن ينتبه القرآن ليس كتاب لمجرد الحفظ وليس كتابا ل... ل... لأقول أنا حافظ أو أنا متكل أو أنا لا أخفئ ليس لهذا أنزل القرآن لم ينزل لهذا أنزل القرآن ليعمل به أنزل القرآن ليعمل به لاجل العمل ومقصود القرآن أن يُعمل به وأن يكون الإنسان من أهل القرآن اعتماراً بالأوامر وانتهاءاً عن النواهي ليس مأمة أو نصوص تحفظ وانتهى الأمر ويقال أنا حافظ أو انا قارئ أو انا مجود أو انا إلى آخر القرآن انزل ليُعمل به ولهذا مر معنا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى قال انزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا ثم ذكر رحمه ثم آآ آآ ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث اكرام ذي السلطان وأن اكرامه من اجلال الله اكرام ذي السلطان المقصط كما جاء في بعض مصادر الحديث اكرام ذي السلطان المقصط يعني العادل الذي لا يحيث ولا يظلم ولا يعامل بالجور وإنما يعامل الناس بالعدل فإكرام من كان كذلك هو من اجلال الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالشاهد من الحديث الذي محامل القرآن يقول أبو عبيد القاسم بن سلام في التعليق على هذا الحديث وأبو عبيد إمام من أئمة السلف يقول فالغالي المفرط في اتباعه أو المفرط في اتباعه حتى يخرجه إلى أكثار الناس مثل الخوارج حتى يخرجه إلى اكثار الناس مثل الخوارج والجافي عنه المضيع لحدوده المستخف به هذه كلمة عظيمة جدا للإمام المصدر أبي عبيد القاسم بن سلام في توضيح معنى قوله عليه الصلاة والسلام محام القرآن غير الغالي فيه والجافعان أعيدها مرة ثانية لمن رغب في الكتابة يقول رحمه الله فالغالي, فالغالي المفرط في اتباعه حتى يخرجه إلى أكثار الناس مثل الخوارج والجافعان المضيع لحدوده المستخف به والجاف عنه المضيع لحدود المستخف به نعم قال رحمه الله تعالى باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك وقال الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراء وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ثم عقد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وغفر له هذه الترجمة قال باب وجوب تعلم القرآن و وتفهمه واستماعه والتغليض على من ترك ذلك تعلم القرآن أي معاني القرآن ودلالاته ومعرفة هداياته وتوجيهاته وأوامره ونواهيه وتفهمه أي أن تفهم المعاني واستماعه ان في ذلك لا ذكر لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد استماعا ينصت انصات المصري المتدبر الذي يريد أن يعقل عن الله تبارك وتعالى خطابه وكلامه جل وعلا والتغليظ على من ترك ذلك والتغليظ على من ترك ذلك اي اعرض عن ذلك فلم يقبل على القران لا تعلما ولا تفهما ولا استماعا اورد بعض الايات أولها قول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهو أكنها أي أغلفة جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغلفة أي يفقهو أي لأن لا فقلوب الكفار قلوب المعرضين عن دين الله تبارك وتعالى عليها أكنة عليها أغلفة فلا يفهمون ولا يفقهون أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة أي في آذانهم صمم وهذا الصمم صمم معنوي هم يسمعون لكنهم لا, لا, لا يفهمون ولا يعون ولا أيضا يتحقق لهم الرشاد والهداية والاهتداء بهداية القرآن الكريم قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة هذه حال الكاثر لا يعلي ولا يفهم ولا يقبل بقلبه على كلام الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحال عنهم ذما لهم وتحذيرا من أن يكون الإنسان حاله مع القرآن مثل حال هؤلاء والعياذ بالله ثم أورد قول الله تعالى إن شر الدواب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا عقلون وهذه حال الكفار حال الكفار في إعراضهم وصدودهم عن الحق والهدى الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام وقد جاء هذا في سياق التحذير لأهل الإيمان من عدم العناية بكلام الله والطاعة له جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام قال قبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أي وأنتم تسمعون القرآن وتسمعون مواعظه وتسمعون زواجره وتسمعون التهديد والوعيد فيه وأنتم تسمعون أي ما دمتم تسمعون كلام الله وأوامر الله ووعيد الله وتخويف الله فليكن لكم في ذلك واعظ وزاجر وموجب للطوعيه والامتثال لله سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وهم لا يسمعون يسمعون الصوت لكن لا يعون المعنى سمعنا وهم لا يسمعون يعني يسمعون الصوت يبلغهم القرآن بلوغا تقوم به الحجه عليهم لكنهم يعرضون عن المعنى وقلوبهم في صدود عن سماع المعاني ومن كانت هذه الحالة على خطر عظيم قال إن شر الدواب أي شر ما يدب على الأرض ويمسي على الأرض عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون الصم أي عن سماع الحق والهدى والبكم يعني لا يفهمون ولا يفقهون الذين لا يعقلون ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في مقام الذنب والتحذير لأرض والسياق في تنبيه أهل الإيمان قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله دعاهم لطاعة وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يحذروا من هذا الطريق في هذا المقام بعض الناس بعض الناس الذي يبتل ببعض المعاصي والعياذ بالله قل مثلا الربا قل فواحش قل غيره وأسرب قلبه تلك المعاصي تجد إذا تريت عليه آيات الله التي فيها الوعيد والتحذير من هذه الأشياء لا يرغب في سماعها وتنفر نفسه من سماعها ولا يريد أيضا أن يفهم معانيها فهذا على خطر عظيم على خطر عظيم الواجب على المسلم مع هذه الآيات وكلام الله سبحانه وتعالى الطاعة والامتثال كل ما يأمر به تبارك وتعالى يأخذ ما أخذ الحزم والعزم والطاعة والامتثال لكلام الله سبحانه وتعالى وما ينهى عنه في القرآن الكريم أيضا يأخذه ما أخذ الامتثال فينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه لا أن يتدرج بهذا التفلت من الاعتمار والامتثال حتى يبلغ والعياذ بالله مبلغ هؤلاء الذين هم شر الدواب والعياذ بالله ثم أورد قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري أي أعرض عن القرآن في تلاوته وفهمه والعمل به والاهتداء به من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا أي يعيشوا في الحياة الدنيا عيشة ضنك ومفهوم المخالفة لذلك أن العناية بالقرآن تحقق للعبد حياة ماذا؟ العناية بالقرآن تحقق للعبد حياة السعادة حياة السعادة حياة الهناء وطيب العيش وقرة العين ولهذا في الدعاء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهب همومنا فمن يعرض عن القرآن معيشته ضنك ومن يقبل على القرآن قراءة وفهما وعملا حياته هي حياة السعداء ولهذا قال الله عز وجل في أول السورة التي وردت في هذه الآية قال طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنما أنزلناه عليك لتسعد وقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة نعم وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم, وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا هذا مثل عظيم جدا في بيان الوحي الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه والهدى والخير الذي بعث به عليه الصلاة والسلام فمثل مثل مطر وغيث مثل غيث أمطر ونزل على, على, على الأرض لكن الأرض التي نزل عليها هذا الغيث تختلف وهي, وهي على أقسام من حيث انتفاعها واستفادتها من هذا الغيث فذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمثلة من حال الأرض مع الغيث ومن خلالها يتضح حال الناس مع الوحي وسبحان الله القرآن والسنة فيهما ضرب الأمثال والله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا الحالمون الأمثال شأنها عجب عجب لأنها تجعل الأمور المعنوية مثل الأشياء المحسوسة التي تراها أنت الآن إذا نزل المطر إذا نزل المطر ومشيت في الأرض بعد نزول المطر بأيام فالأرض التي نزل فيها المطار لا تجد الأرض في استفادتها من هذا الغيب على مستوى واحد بل تجدها أخسام هذا شيء تران بعينك هذا الذي تراه بعينك هذه أرض أنبتت وأزهرت وأثمرت وهذه أرض حفظت الماء ليستفاد منه فيأتي الناس ويأخذون ويأتي الدواب وتشرب وتأتي الطير وتشرب وتجد أرض أخرى شربت الماء وذهب الماء عنها ولم يوجد فيها نبات فتجد الأرض أمامك فعلا على أقسام هذه الأقسام الثلاثة التي تراها بعينك توضح لك تماما حال الناس مع الوحي الذي بعث به عليه الصلاة والسلام وهذا المثل نظيره في القرآن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابع أي أن حال الناس مع الوحي مثل حال الأرض مع الماء والانتفاع به والاحتفاظ به ونحو ذلك فهذا مثل بديع جدا وعظيم في توضيح حال الناس مع الوحي والهدى الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه وأنهم على ثلاثة أقسان وأنهم على ثلاثة أقسان قال أصاب أرضا أي الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية فكان منها نقية أرض نقية أرض خصبة أرض زراعية أرض طيبة وأصابها الماء كيف سأنوا أرضا طيبة بحاجة إلى الماء وأصابها الماء تعال إليها بعد أيام قلائل بعد نزول المطر وانظر إليها تراها أنبتت من كل زوج بهج في سر الناظرين قال أرض نقية قبلت الماء قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فأنبتت الكلاء والعشب الكثير الكلاء هو النبات وأيضا العشب. العشب هو ايضا النبات لكن الكلاء يطلق على الرطب واليابس ما كان من النبات رطبا او يابسا يقال له كلاء وما كان من النبات رطبا يقال له عشب وما كان من النبات الonasفا يابسا يقال له الحشيس قال انبتت الكلاء والعشب الكثير انبتت الكلاء والعشب الكثير. فأصبحت أرض استفادت من الماء فائدة عظيمة جدا فانتفعت وأيضا ينتفع منها الناس والطير والبهائن قال وكانت منها هذا القسم الثاني أجاذب وكان منها أجاذب أرض صلبة أرض, أرض صلبة متينة قوية أرضها عزاز قوية أرض قوية أمسكت الماء أمسكت الماء لكن ما تنبت الزرع ليس فيها قابلية للإنبات إنبات الزرع أمسكت الماء امساكها للماء هذا بحد ذاته في منفعة عظيمة في منفعة عظيمة لماذا؟ لأن إذا جاء الناس يريدون يريدون الماء يجدون فيها الماء إذا جاءت الطير إذا جاءت البهائن فإذن بامساكها للماء حققت فائدة عظيمة جدا فهي في ايضا فيها خير وفيها فائدة ما دامت بهذه الصفة امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا اذا هذه فوائد حصلت من هذا النوع من الاراضي هذا القسم الثاني القسم الثالث قال وعصاب منها طائفة اخرى من الارض إنما هي قيعان إنما هي قيعان يعني السباخ وأرض ملساء لا تنبت الزرع ولا تمسك الماء لا تنبت زرعا ولا تمسك ماءا وصفها عليه الصلاة والسلام قال إنما هي قيعان لا, تمس لا تمسك ماءا ولا تنبت كلاعا فلا تستفيد هي من الماء ولا أيضا يستفيد منها الآخرين لأن الناس إذا جاءوا إلى هذه الأرض وقد علموا أنها نزل فيها المطر ليأخذوا ماء لا يجدوا ماء وإذا جاءوا فيما بعد يبحثون عن زرع فيها لا يجدون فيها نباتا فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ هذا مثال يراد بالأول الأرض التي أنبتت العشب الكثير يراد بها من فقها في دين الله من فقها في دين الله تبارك وتعالى ونفعه ما بعثه الله به صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم هذا المثال الأول حال من حفظ الوحي وفهم الوحي ووعاه فهم معانيه وأيضا ما, ما يستنبط منه من الأحكام وعاله الاستنباطات فهذا قسم الكسم الاول القسم الثاني الارض التي حفظت الماء ايضا هؤلاء اهل فضل واهل خير حفظوا السنة حفظوا السنة وحفظوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلوها الى غيرهم لكن لم يكن عندهم قدرة على الاستنباط وليس كل احد يتمكن من الاستنباط لان احيانا تجد الحديث الواحد منه من يحفظه حكم أو حكمين ويستنبط منها الفقه مئة حكم أو مئتين ففرق بين المدارك في الاستنباط ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها رب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو ورب حامل فقه إلى من هو أفقه هذا الذي حامل فقه إلى من هو أفقه منه هو على خير هو على خير لأنه حفظ الحديث وله حظ لو نوع حظ من الدراية والفهم لكنه ليس عنده تلك القدرة العظيمة على الاستنباط وفتق المعاني والدلالات والأحكام والاستنباطات فإذن القسم الأول القسم الأول هم أهل الدراية الرواية والدراية والقسم الثاني أهل الرواية والرعاية لما روه من الأحديث مراجعة وضبطا ولهم شيء حظ من الدراية والفهم لهم حظ يسير من الدراية والفهم هذا القسم الثاني القسم الثالث الأرض التي لا, لا, لا تنبت أن ولا تحفظ ماء هؤلاء لا, لا رواية ولا دراية لا, لا, درا لا رواية ولا دراية ليس لهم حظ من الوحي لا حفظا له ولا فهما لمعانيه قال في بيان حالب قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فإذن الناس مع الوحي يقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى يتنبه المسلم ويجاهد نفسه على العناية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام علما وتعلما وفهما ويحفظ حياته في ذلك نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ارحموا اي ارحموا من في الارض من ناس او طير او بهائن ارحموا والراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن من يرحم الناس ويرحم الطير ويرحم بهيمة الانعام يرحمهم الله وايضا بالمقابل كما جاء في الحديث من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم فالذا كل يحب الرحمة لنفسه وأن يكون من أهل الحظوة بها لكن عليه أن يقدم ارحم ترحم ارحم من في الأرض يقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء قال واغفروا يغفر, يغفر الله لكم أي عامل الناس بالعفو والصفح والتجاوز مثل ما إنك تحب أن يغفر الله لك خطاياك وتقصيرك أيضا عامل الناس أنت بالعفو والله يحب العافين عن الناس والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين فقال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ثم قال ويل وويل يؤتى بها للتهديد والوعيد ويل لأقماع القول ويل لأقماع القول من هم هؤلاء الذين لهم هذا الوي أقماع القول أقماع جمع قمع بكسر القاف وسكون الميم وأيضا تحرك قمع أقماع جمع قمع أو جمع قمع والقمع أو القمع هو الذي نعبر عنه بلهجتنا العامية الدارجة بالمحجان الذي يستعمل في صب الماء أو السائل من زيت أو دهن أو نحوه في الأوعية فيكون من أسفل نحيل ومن أعلى واسع فيصب فيه الماء أو الزيت ثم يدخل من أعلى بكثافة ويخرج من أسفله في الوعاء الذي أردت أن تصبه فيه فنحن نسميه في لغتنا الدارجة المحجان لأن هذه مهمته هذه هي مهمته يصب فيه الماء ومباشرة مجرد ما أن يصب فيه الماء من أعلى يخرج من أسفله ما يبقى فيه الماء, ما يبقى فيه الماء. مجرد ما تصب الماء أو الزيت في أعلى يخرج من أسفله لا يحتفظ بالماء فيقول عليه الصلاة والسلام ويل لأقماء القول أقماء القول أي الذين بهذه المثابة يبلغهم القول والمواعظ والكلام العظيم والأوامر والنواهي تبلغهم يسمعونها لكن آذانهم, آذانهم للقول النافع والمفيد مثل الأقمع أصبحت ليست أسمع وإنما أقمع أصبحت آذانهم ليست أسمع وإنما هي أقمع يدخل من هنا ويخرج من هناك ما يستقر ولا ينتفع به صاحبه وإنما يدخل من جهه ويخرج من الجهة الأخرى دون أن يستقيد منه إطلاقا فأصبح مثل القمع أصبحت أذنه مثل القمع الذي يصفي الماء أو الزيت أو غير ذلك من الأشياء النافعة ثم يخرج من الجهة الأخرى فمن كانت هذه حاله من كانت هذه حاله مع ما يسمعه ويبلغه من الخير والمواعظ والذكرى والأشياء النافعة يسمع ويخرج مع الأذن الأخرى ولا يستقر لا يستقر عنده يقول عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء ويل لأقمع القول ويل لأقمع القول أي لا يصغون ولا يحسنون الاستماع ولا يحسنون الإصغاء ولا يحسنون الانتفاع والاستفادة وإنما يسمع ويخرج يسمع ويخرج وكأن الكلام الذي سمعه لا يعنيه وهذه مصيبة هذه مصيبة هذه مصيبة عظيمة إذا كان الإنسان مع ما يسمع ما الخير يسمع ولك أن الأمر يعنيه ولك أن الخطاب إليه هذه مصيبة عظيمة ولهذا ينبغي أن يروض الإنسان نفسه عندما تبلغه المواعظ والزواجر والخطابة في يوم الجمعة وما يسمع من الناصحين والواعظين ينبغي أن ينتبه ويحاول أن يستبقي هذه الفوائد عنده وأن يتأثر بها وأن يستفيد وأن يعمل بها ويسأل الله أن يوفقه لذلك يقولون عن أحد الأشخاص أنه جاء لخطيب الحي والخطيب كان قديما في حيهم ناصحا بالمواعظ ويقولون والنواهي وبيان الأحكام فجاء إليه وقال له أنت منذ عشرين سنة وأنت تخطب فينا منذ عشرين سنة وأنت تخطب فينا ماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ قال الخطيب فورا وأنتم منذ عشرين سنة, سنة تستمعون فماذا فعلتم؟ لأن ال الواعظ أو الخطيب أو, أو المعلم أو الناصح هذه مهمته مهمته أن يبلغ الناس الخير يقرب للناس المعاني يوضح لهم الدلالات يذكر لهم الأوامر والزواجر ثم تأتي مهمة المستمع أن يمسك بهذا الخير وأن يحاول الاحتفاظ به ومجاهدة النفس على العمل به والسؤال الله جل وعلا العون والتوفيق ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكن إذا كان يسمع ويسمع وحاله مع السماء كما أخبر عليه الصلاة والسلام أقماع القول قال ويل لأقماع القول ثم ذكر أمرا يترتب على, على ذلك قال ويل لاقماء لأقماع للمص ويل للمصرين ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون يعني أن إصرارهم على, ال... إصرارهم على الخطأ ليس عن جهل يعرف أنه حرام وإذا قلت لهذا حرام قال أنا أدري أنه حرام قبل أن تولد قبل أن تولد وأنا أعرف أنه حرام جاء يتعلمني أنه حرام أنا قبل أن تولد أم أعرف أنه حرام ومصر عليه ومصر عليه قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون يعني ليس هو يجهل يعرف أن الربا حرام يعرف أن الربا حرام وإذا شئت يذكر لك الآيات ويذكر لك الأحاديث يعرف ولكنه يرابي يعرف أن الزنا والفواحش حرام ويعرف الأدلة مرت عليه عشرات المرات قرأها في المصحف حفظها قد يكون عن ظهر قلب ويقع في الفاحشة يعرف أن الكذب حرام يعرف أن الكذب حرام وأن المؤمن لا يكذب ويعرف الأدلة ووقف عليها ويكذب ويتحرى الكذب يعرف أن الغيبة والنميمة والسخرية بالناس حرام يحفظ الآية في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا أسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يحفظها ويعرفها وقرأها عشرات المرات ويسخر ويلمز ويستهزئ وقرأ أيضا الآية التي بعدها وحفظها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ربما مع حفظه للآية ما يمر عليه يوم إلا ويغتاب إذن هو يعلم فيقول عليه الصلاة والسلام ويل للمسرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون يعرفون أنه حرام وعلم أن الشرع جاء بتحريمة الدليل كذا والدليل كذا قال الله تعالى كذا قال صلى الله عليه وسلم كذا يعرف ذلك لكنه يصر وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم الحنث الإثم والمعصية لله يتفارك وتعالى فهذه مرحلة خطيرة جدا في الإنسان أن يكون متمادي ومستمر وكل يوم يدنيه من القبر ويدنيه من اللقاء الله سبحانه وتعالى فبالله هل يريد أن يصر إلى أن يلقى الله بإصراره يا أخوان هل يريد أن يصر على معاصيه إلى أن يلقى الله بإصراره ثم إذا لقي الله بإصراره يندم لكن هل تفيده الندامة ماذا ينفعه ذاك الإصرار عندما يدرج في قبره ويلقى الله مصرا بهذه الأمور التي يعلم هو أنها حرام وأنها مخالفة وأن الله سيحاسب تبارك وتعالى عليها أحد العلماء المتقدمين أراد أن يعظ رجلا أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر وقال له يا فلان يا فلان أرأيت لو, مك لو كنت مكان واحدا من هؤلاء ماذا تتمنى ماذا تتمنى وأنت الآن لو تأمنت في منهم تحت الحفر بعضهم في سنك وبعضهم أصغر منك وبعضهم أصدقائك وبعضهم من أصغر منك سنا من أقاربك أو جيرانك أو أكبر مثل ما وصل إليهم الموت سيصل إليك قال الزمان أو قصر قال لو كنت مكان واحدا من هؤلاء ماذا تتمنى عطني أمنيتك قال أتمنى أن يعيدني الله للحياة الدنيا لاعمل صالحا غير الذي أعمله الآن قال أنت الآن فيما تتمنى أنت الآن فيما تتمنى أنت الآن في الدنيا أنت الآن فيما تتمنى احمل تب الله سبحانه وتعالى دعك من هذه الذنوب التي أنت تصر عليها إياك والإسرار عليها إلى أن الموت وتلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الذنوب وبهذه الخطايا اللهم يا ربنا تب علينا. علينا اللهم يا ربنا تب علينا اللهم يا ربنا تب علينا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجل اوله واخره سره وعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علننا وما انت علم به مننا انت المقدم og المؤخر لا اله الا انت فاللهم اغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلنها اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين اللهم اكتب لنا توبة نصوحة من كل ذنب وخطيئة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تغنمنا عشر رمضان المبارك الأخيرة اللهم بلغنا خيراتها وبركاتها واكتب لنا قيامة لياليها على الوجه الذي يرضيك عنا إيمانا واحتسابا اللهم وثقنا لإدراك ليلة القدر وبلغنا فيها عظيم الأجر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وأصلح لنا شأننا كله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 فعلى الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين